بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ رب باسم ربك الذي خلقه خلق لا. من, علق. من, من علق. خلق الإنسان من علق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. الذي علم, بالقلم. علم الإنسان سارا ما لم يعلم, يعلم. كلا كل إن أبنى الإنسان لا يطغى فلنستعروا ان الا الا كلا ان الانسان راق بغا كلا الله مستمما <مستغنى تصفيق> <الله مستغنى تصفيق> او ائت كان على الهدى أو ائت ان على الهدى او امر بالتقوى او امر كذب وتلى او يعلم بأن الله يرى ألم يعلم بأن الله يرى قلنا يا ولد ألم يعلم بأن الله كما، ألم يعلم بأن الله يرى كلا لإن لم ينتهي لنسفعا خطيئة ناصية خاطئ. كاذبة خاطئة خاطئ فخم الطرب ناصية كاذبة خاطئة ناصية كاذبة خاطئة ألا لا, لا, لا تطعه واسجد واقتربه